العزل يستحق الرجل أن يسمى بطلا من أبطال التاريخ إذا كان له دور تاريخي يقضيه ويتسم بملامحه ودوعيه وآية قضاء ذلك الدور يبلغ البطل من الأعمال المقدورة له قمتها العليا التي لا قمة وراءها وأنه يعد هذا الدور فإذا هو متقدم على الاخرين ممن لهم حق مثل حقه في ادوار التاريخ او يعدوه الى اعمال يغني فيها الاخرون مثل غنائه وتدخل في باب من السعي والدرايه غير بابه وقد بلغ خالد في معركه اليرموك قمته العليا التي لا مرتقى بعدها لراق قمع فتنه الردة وضرب دوله الاكاسره ضربته الدامغه ووحد قيادة المسلمين في حرب الرومان فصدهم إلى ما وراء حدودهم ودخلت ميادين الشام بعدها من أعمال يصح أن تسمى بالأعمال الخالدية فهي بين حصار أو مراوغة أو تسليم وإنما يراد خالد لتحطيم قوى الأعداء التي تعز على التحطيم وأن من عمل خالدي في ميادين الشام بعد معركة ليرموك فهو عمله في مرج الروم ثم عمله في قنسرين ففي مرج الروم كان هو وأبو عبيدة ينازلهما قائدان رومانيان هما جونس وتوذر كما سماه خالد فتسلل توذر تحت الليل ليفاجئ الجيش العربي عند دمشق بقيادة يزيد بن أبي سفيان ويأخذ جيوش المسلمين على غرة متفرقين فاتفق خالد وأبو عبيدة على تعقبه ومفاجأته من خلفه قبل أن يفاجئ يزيد بن أبي سفيان فأوقعه في الفخ الذي نصبه ولم يرجع خالد إلى أبي عبيدة إلا وتوذر مقتول وجيشه مبدد كما قال نحن قتلنا توذرا وشوذرا وقبله ما قد قتلنا حيدرا نحن أزرنا الغيضة الأوكيدرا وفي قنصرين حصر خالد الرومان المحتمين بحصونها فطاولوه وأبرموه فقال لهم حانقا لو كنتم في السحاب لحملنا الله اليكم او لانزلكم الينا وابى يصالحهم بعد ذلك الا على تخريب المدينه ودك حصونها فختمت بذلك ضرباته الخالديه ولكنه كان قبل مرج الروم وقنصرين قد وفى دوره التاريخية أكمل وفاء فلو فاته هذان العملان لما نقص من مجده شيء ولا تغير مجرى الحوادث في أعقاب هزيمة الرومان أما سائر الميادين فقد تولاها قواد آخرون ففتحت بقية فارس وفتحت مصر وشطر من إفريقيا الشمالية وكتبت بذلك أدوار تاريخية أخرى للمثنى بن حارثة وسعد بن أبي وقاص والنعمان بن مقرن وعمر بن العاص ورجال غيرهم يساوونهم أو يقلون عنهم في المقدرة ولا يقلون عنهم في المقصد والنية وكل زيادة في عمل خالد لا تضيف إليه مجدا فوق مجده وتنقص ولا ريب من عمل هؤلاء وتحرم الإسلام أيديا كثيرة تعمل له وتدفع عنه وليس هو بمستغن عن تلك الأيدي الكثيرة بيد واحدة بالغا ما بلغ بها الرجحان والاستعلاء قلنا في أول هذا الفصل إن انقضاء الدور التاريخي لبطل من الأبطال له آيات تدل عليه ومنها أن ودوره إلى أعمال يغني فيها الآخرون مثل غنائه وتدخل في باب من السعي والدراية غير بابه ونزيد على هذا أن غناء الآخرين في هذا خير من غنائه لهو أولى أن يدل على انقضاء دوره وانتقاله إلى من هو أحق به وأخلق وفي ميدان الشام بعد معركة اليرموك كان أبو عبيدة بن الجراح أحق بالموقف الجديد من خالد بن الوليد لأنه موقف التسليم والمسالمة واستلال الحقود وضمض الجراح وتقريب القلوب وفي جميع أولئك يتسع المجال لهوادة ابي عبيدة ويضيق بضربات خالد فأبو عبيدة يسرع إلى المسالمة إذا فتحت له أبوابها ولا يبطئ عن الحرب إذا وجبت عليه أسبابها فإن كانت بالمسالمة جدوى فذاك وإن كان يوم الضربات الخالديات فهي لديه يرمي بها في مراميها وإنما يكون العمل الأول هنا لمن يسالمهم ويتقبل التسليم ويكون العمل التابع له لمن يرفع صوت النقمة على الذين يلجون في العداء كأهل قنسرين فلا يسلمون إلا بتخريب الديار ودك الحصون ولا جرم كان ابناء الامصار يتسامعون بحلم ابي عبيده فيقبلون على التسليم اليه ويؤثرون خطابهم له على خطابهم لغيره وكان خالد يرضى بهذا حينا ويسخط منه حينا كما سخط عند تسليم دمشق ووساطه ابي عبيده في العفو عن اهلها فانه كان يحسبهم مغلوبين عنوه فيعاقبون بالسبي والقصاص ولا يبسط لهم مهاد العذر والموادعة. ولو أنه لا يغدر بعهد عاهدهم به أبو عبيدة لما كان لهم من شرط عنده غير شرطه على أهل قنسرين فصواب التاريخ وصواب ابن الخطاب قد تلاقياها هنا بإسناد الأمر إلى أبي عبيدة بن الجراح في أوانه المقدور وإن كان تلاقيا لم يجري على قصد مرسوم تولى الفاروق الخلافة بعد الصديق عليهما مار ورأي الفاروق في أبي عبيده بن الجراح معروف فقد كان لا يعدل به احدا من الصحابة الأولين وقد هم بترشيحه للخلافة بعد وفاة النبي عليه السلام وقال وهو يجود بنفسه إنه لو كان حيا لعاهد إليه ولم يلجأ إلى مجلس الشورى الذي أوكل إليه أمر انتخاب الخليفة بعده وتحدث عمر بن العاص مره إلى الفاروق في رئاسة الجيوش الموجهة إلى الشام فأجابه في مقال صريح إنه ليس على ابي عبيدة أمير ولأبو عبيدة عندنا أفضل منزلة منك وأقدم سابقة والنبي عليه السلام قال فيه أبو عبيدة أمين هذه الأمة وكما عرف راي الفاروق في ابي عبيده عرف كذلك رايه في سابقه الاسلام والغزو على الاجمال فانه خالف الصديق في التسويه بين انصباء المسلمين كافه يوم اخذ الصديق في توزيع الارزاق والأنفال، وجعل للرجل نصيبا يختلف باختلاف سابقته في الاسلام والجهاد لانه لا يجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه ولا يسوي بين من هاجر الهجرتين وصل إلى القبلتين وبين من أسلم عام الفتح خوف السيف فإقامة أبي عبيدة على ولاية الشام وقيادة جيوشها حادث لا غرابة فيه من الفاروق ولا ينتظر منه غيره وبخاصة حين تكون إمارة خالد بن الوليد بغير تأمير من الخليفة الأول إنما هي اتفاق على تقسيم القيادة بين الأمراء يوما بعد يوم وبهذه المثابة تكون ولايه أبي عبيدة سنه عمريه معروفة ولا يبلغ منها أن تكون قضية بين الفاروق وخالد على الصورة التي هول بها بعض المؤرخين واتخذوا منها محورا للجدال والتنقيب عن الأسباب والأقوال وإذا نحن تجاوزنا النظر إلى الموضوع من جانب هذه السنة العمريه فولاية أبي عبيدة كانت في اعتقادنا أصلح الولايات للشام في تلك المرحلة التي انتهت إليها الحرب بين المسلمين والروم فما نظن احدا تفوته حاجه الشام في مثل تلك المرحله التي انتهت فيها بطشه الحرب الكبرى وبدات فيها ممهدات السلم والحكم والمصالحه وهذه مهمه وال يحسن الحرب ويحسن التوجيه اليها في مناسباتها وليست مهمه قائد عسكري يجري الأمر على سنة السطوة العسكرية ويكون عمله الأكبر تحطيم قوى الأعداء في ضربة طاحنة ثم يلاحقهم متى شاء بالمطاردة والتضييق والإحراج كما كان داب خالد في بطشاته التي لا تبقي بعدها بقية لغير الإجهاز واذ تكون هذه هي المهمه المطلوبه بعد معركه اليرموك فلا خلاف في اي الرجلين اولى بالولايه عند ذاك ابو عبيده بن الجراح او خالد بن الوليد سواء كان الخليفه على راي الفاروق ام كان على غير هذا الراي في امين الامه وفي سوابق الإسلام والجهاد ونمى إلى الفاروق بعد ذلك أن خالدا وعياضا اغارا على بلاد الروم ورجعا منها بغنائم وأسلاب وأن الأشعث بن قيس قصد خالدا ومدحه فأجازه بعشرة ألاف درهم وأجاز آخرين من ذوي البأس وذوي الشرف وذوي اللسان فعظم هذا البذل على الفاروق وكتب إلى أبي عبيدة أن يقيم خالدا ويعقله بعمامته وينزع عنه قل سوته حتى يعلمهم من أين أجاز الأشعاث هل من مال الله أم من ماله أم من إصابة أصابها فإن زعم أنه من إصابة أصابها فقد أقر بالخيانة وإن زعم أنها من ماله فقد أسرف وأمر أبي عبيدة أن يعزله على كل حال وأن يضم إليه عمله وكان يومئذ يولي امور قنسرين وان يقاسمه ماله نصفين فصدع أبو عبيدة بالأمر وجمع الناس وجلس على المنبر ودعا بخالد فسأله يا خالد أمن مالك أجزت عشرة آلاف أم من إصابة؟ فلم يجب وابو عبيدة يعيد السؤال مرة بعد مرة فوثب إليه بلال مؤذن النبي عليه السلام وقال له إن أمير المؤمنين أمر فيك بكذا وكذا ثم تناول عمامته ونفضها وعقله بها وخالد لا يمنعه، وسأله ما تقول من مالك أم من إصابة؟ فقال لا بل من مالي، فأطلقه وعممه بيده وهو يقول نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا، ثم قوسم ماله حتى بقيت نعلاه فقال أبو عبيدة إن هذا لا يصلح إلا بهذا، فقال خالد أجل ما أنا بالذي أعصي أمير المؤمنين فاصنع ما بدى لك ولما علم خالد بعزله ذهب إلى قنسرين فخطب أهل عمله وودعهم ثم ذهب إلى حمص فخطب أهلها وودعهم وقال في بعض خطبه إن أمير المؤمنين استعملني على الشام حتى إذا كانت بثينة وعسلا عزلني وآثر بها غيري فنهض له رجل من السامعين فقال صبرا أيها الأمير فإنها الفتنة فما تردد خالد أن قال اما وابن الخطاب حي فلا ثم قصد الى المدينه فلقي الفاروق فقال له لقد شكوتك الى المسلمين وبالله انك في امري غير مجمل يا عمر فساله الفاروق من اين هذا الثراء قال من الامثال والسهمان ما زاد على الستين ألفا فلك فزادت عشرون ألفا فضمها إلى بيت المال ثم قال له يا خالد والله إنك علي لكريم وإنك إلي لحبيب ولن تعاتبني بعد على شيء وأرسل إلى الأمصار يأمر الولاة أن يعلنوا فيها باسمه إني لم أعزل خالدا عن سخطة ولا عن خيانة ولكن الناس فوتنوا به فخشيت أن يوكلوا إليه ويبتلو، وأن لا يكونوا بعرض فتنة تلك قصة خالد والفاروق وهي قصة تؤلم وتؤسف إلا أن الألم والأسف فيها من فعل الضرورة التي لا لمحيد عنها وليس من فعل خالد ولا فعل الفاروق ومن الحق للرجلين العظيمين أن نفهم هذه القصة على حقيقتها المبرأة من الخلط والجهالة لأن فهمها على حقيقتها موصول بتقدير الحالة كلها وموصول بتقدير الخليفة العادل وتقدير القائد الكبير. وابعد شيء عن هذه الحقيقه ان يكون عزل خالد لضغينه في نفس عمر او لتلك المنافسه التي تستحكم بين الاشباه والنظراء او لغير سبب من تلك الاسباب التي كان عمر يحاسب بها جميع القاده والولاة وأسخف من هذه الظنون أن يسبق إلى الوهم كما سبق إلى وهم بعض المؤرخين أن عمر قد عزل خالدا لبغضاء قديمة مرجعها إلى الصراع بينهما في أيام الصبا وأن خالدا صرع عمر وكسر ساقه فلم يزل بقية حياته واجدا عليه وأجهل الناس بخلائق عمر من يجمح به الوهم إلى ظن من هذه الظنون فليس بين رجال التاريخ جميعا من هو أصعب تخطئة من عمر بن الخطاب لأنه ليس بينهم جميعا من هو أشد حسابا لنفسه ومراجعة لنياته منه وأغلب الظن عندنا أنه لو أحس في نفسه نية حقد أو ثأر قديم لكان أثر هذا الإحساس أن يؤجل عزل خالد ولا يعجل به مخافة من خدعة نفسه وتضليل هواه فالحق أن حساب عمر لخالد لم يخالف قط حسابه لجميع ولاته فكذلك صنع بعمر بن العاص وسعد بن أبي وقاص وكذلك صنع بكل وال أحصى ماله فظهرت فيه الزيادة وقد عزل زياد بن أبيه ثم قال إنه عزله لأنه كره أن يحمل على الناس فضل عقله وكان يحسب أنه قادر على أن يسوق العرب بعصاه لو أنه من قريش ولقد تبين بعد أنه من قريش وكانت سياسة عمر مع الولاة جميعا أن يراجعوه في الأموال وبذلك أشار على أبي بكر فوفاه الحساب من كل وال إلا خالدا ابى وأغلظ له في الجواب حيث قال إما أنت دعني وعملي وإلا فشأنك وعملك فلما بيع عمر كتب إلى خالد أن يراجعه في حساب المال وأن يعطي شاتا ولا بعيرا إلا بأمره فأحاله إلى ما جرى به العمل قبله فلم يطقها عمر وقال ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذه هذا إلى الخلاف بين سنن عمر في سياسة الناس والتصريف الشؤون وسنن خالد التي طبع عليها فعمر كان يحب التأني قبل القتل والقتال ومن ثم كان إنكاره لمقتل بني جذيمة ومقتل مالك بن نويرا وعفوه عن أسر السواد خلافا لما صنع بهم خالد في معركة أليس أو نهر الدم كما سميت بعد ذلك وقد حرم عمر قيس بن صليت أن يقود جيشا هو كفء لقيادته قائلا له لولا أنك رجل عجل في الحرب لوليتك هذا الجيش والحرب لا يصلح لها إلا الرجل المكتب واذا كان عمر قد اوجس من عقل زياد بن ابيه وهو مجهول النسب فالفتنه باسم خالد اعظم واخطر إنه العظيم النزعة إلى الاستقلال، وإنه لمن بني مخزوم، وهم أقوى قبائل قريش منفردين، وله صهر في سائر القبائل والبطون، ولأبنائه أخوال في بني تميم وبني حنيفة، ولشهرته سحر في نفوس الناس بفعل الأعجيب، وللزهو مكان من طباع خالد يحسب حسابه، ولا ينساه الخليفة المسؤول عن عواقب الأمور في دولة الإسلام. فقبل أن يقهر خالد دولة الأكاسرة ودولة القياصرة رجع إلى المدينة يوما فإذا هو يغرز في عمامته السهام ويدخل المسجد بدرع القتال فبعد غلبته على الأكاسرة والقياصرة وشيوع ذكره في الأمصار ماذا يجري لو ضعف الحكم يوما بعد ابن الخطاب؟ أما وابن الخطاب حي فلا كما قال خالد ولكن ابن الخطاب لا يدوم والعواقب لا تنكشف وعزل خالد نقص يعوضه قادة آخرون من حقهم أن يعملوا كما عمل ومن أثرهم أن يثوب الناس إلى العقيدة وحدها فلا يحسب أن النصر رهين برجل واحد لا يرتهن بغيره أما الاحتمال الآخر إن حدث فالخطر فيه عظيم والموازنة بينه وبين كل عاقبه يعقبها عزل خالد لا مجال فيها لتردد طويل وهذا كله فضلا عن مرد العزل إلى القصطاص الذي يرد إليه حساب جميع القواد والولاة ولم يفت ذلك خالدا بعد هدوء الغضب والمثوبه إلى الرأي فقال في مرض وفاته لأبي الدرداء قد كنت وجدت عليه في نفسي في أمور لما تدبرتها في مرضي هذا وحضرني من الله حاضر عرفت أن عمر كان يريد الله بكل ما فعل كنت وجدت عليه في نفسي حين بعث الي من يقاسمني مالي حتى أخذ فرد نعل وأخذت فرد نعل فرأيته فعل ذلك بغيري من أهل السابقة ومن شهد بدرا وكان يغلظ علي وكانت غلظته على غيري نحوا من غلظته علي، وكنت أدل عليه بقرابة، فرأيته لا يبالي قريبا، ولا لوم لائم في غير الله، فذلك الذي أذهب ما كنت أجد عليه، وكان يكثر علي عنده، وما كان ذلك إلا على النظر، كنت في حرب ومكابدة، وكنت شاهدا وكان غائبا، فكنت أعطي على ذلك، فخالفه ذلك من أمري، ولقد توفي رحمه الله وهو يجعل وصيته وتركته وانفاذ عهده إلى عمر بن الخطاب ونحن اليوم ننظر إلى القصة بعين التاريخ فنرى كما أسلفنا أن الفاروق إنما ختم دورا ختمه القدر وانقضت به الحوادث فلم يكن بعد القمة التي ارتفع إليها خالد في ضربته لدولة روماني مرتقا لراق ولعل مجده الباذخ قد كانت تعوزه قمة من نوع تلك القمم التي تسنم فيها صعودا من غلبته على طليحة ومسيلمة إلى غلبته على القياصرة والأكاسرة تلك هي قمة التجمل والإخلاد إلى الواجب الأليم يوم عزله فهي والله لما يحسب له إلى جانب قممه البوادخ قمم العظيم الظافر الجسور وأين لولا عزله كنا نبصر بينها قمة العظيم الصابر المطيع